عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ق ت ا د ة عن أ ن س ولفظ مسلم حتى يحب لجاره أ ولفظه أ أحمد خ وخرجه ي ه بالشك الإمام ل و لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير ما حقيقة يحب يحب عبد حتى من وهذه ا ل ر و ا ي ة تبين معنى ا ل ر و ا ي ة ا ل م خ ر ج ة في الصحيحين و أ ن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته ف إ ن ا ل إ ي م ا ن كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أ ر ك ا ن ه وواجباته كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني ولا السارق ولا الخمر وقوله يشربها يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن مؤمن مؤمن وهو وهو وهو لا يؤمن من لا يأمن جاره يؤمن يأمن من ب وقد ا ئ و ق اختلف العلماء في مرتكب الكبائر هل يسمى مؤمنا ناقص ا ل إ ي م ا ن أ م لا يسمى مؤمنا و إ ن م ا يقال هو مسلم وليس بمؤمن على قولين وهما روايتان عن ا ل إ م ا م أ ح م د ف أ م ا من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الايمان ب ا ل ك ل ي ة بل هو مؤمن ناقص الايمان ينقص من ايمانه بحسب ما ارتكب من ذلك والقول بان مرتكب الكبائر ر مروي عن جابر ابن عبد الله وهو قول ابن المبارك وغيرهم مروي يقال الايمان وابي عبيد وغيرهم والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن مروي عن ابي ناقص قول واسحاق والقول ابن الله ابن له مسلم وهو بانه مؤمن بمؤمن عن عن عبد ع ج ف محمد بن علي وقال ذ ك ر المختار بعضهم عند أنه أهل السنة و ابن عباس الزاني ينزع منه نور ا ل إ ي م ا ن وقال أ ب و ه ر ي ر ة ينزع منه ا ل إ ي م ا ن فيكون فوقه ك ا ل ظ ل ة ف إ ذ ا تاب عاد إليه و ق اليه عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء الله رواحة ا ل إ م م ا ا ن ك ل ق ي يلبسه ا ل إ ن س ا ن ت ا ر ة ويخلعه أ خ ر ى وكذا قال ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله وغيره والمعنى أ ن ه إ ذ ا كمل خصال ا ل إ ي م ا ن لبسه ف إ ذ ا نقص منها شيئا نزعه وكل واجباته والمقصود الواجبة الكامل إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شيء والمقصود أن من جملة خصال الإيمان هذا إشارة شيء ينقص من من أن أ ن يحب المرء ل أ خ ي ه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ف إ ذ ا زال ذلك عنه فقد نقص إ ي م ا ن ه بذلك وقد روي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل أ ب ي هريره ة أحب للناس ما تحب للناس لنفسك تكن مسلما تكن ما خ ر ج وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث معاذ أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن أ ف ض ل ا ل إ ي م ا ن قال أ ف ض ل ا ل إ ي م ا ن أ ن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال أ ن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك و أ ن تقول خيرا أ و تصمت وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول ا ل ج ن ة على هذه الخصله ة ففي مسند الإمام أحمد م ح ر الله عن يزيد بن أسد القصري قال قال لي الرسول الله صلى الله الجنة قال لي صلى عليه وسلم أتحب الجنة؟ قلت عن نعم بن يزيد أسد أتحب ف أ ح ب ل أ خ ي ك ما تحب لنفسك وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منيته يؤمن واليوم أن يزحزح عن النار الجنة الناس أن أحب ويأتي يزحزح يحب بالله ويدخل الذي يؤتى إليه الآخر فلتدركه إلى وهو وفيه أ ي ض ا ً عن أ ب ي ذر قال ق ا لي ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا ذر إ ن ي أ ر ا ك ضعيفا و إ ن ي أ ح ب لك ما أ ح ب لنفسي لا ت أ م ر ن على اثنين ولا تولين مال ا يتيم و إ ن م ا نهاه عن ذلك لما ر أ ى من ضعفه وهو وسلم الله عليه صلى يحب هذا لكل ضعيف و إ ن م ا كان يتولى أ م و ر الناس ل أ ن الله قواه على ذلك و أ م ر ه بدعاء الخلق كلهم إ ل ى طاعته و أ ن يتولى س ي ا س ة دينهم ودنياهم وقد روي عن علي قال قال لي النبي صلى الله ما ما لي صلى عليه وسلم لك لنفسي لك لنفسي وإني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي ل ا تقرأ ا ل ق ر آ ن و أ ن ت جنب ولا و أ ن ت راكع ولا أ ن ت ساجد وكان محمد بن واسع يبيع حمارا له فقال له رجل أ ت ر ض ا ه لي قال لو رضيته ه أبعه وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه لم إلى لا إلا ل ما وهذا إشارة يرضى يرضى ك من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين كما م النصيحة الدين التي ذلك هي تفسير في سبق وقد ض ع ه و ذكرنا فيما تقدم حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه في اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وهذا كله إ ن م ا ي أ ت ي من كمال س ل ا م ة الصدر من الغل والغش والحسد ف إ ن الحسد يقتضي أ ن يكره الحاسد أ ن يفوقه أ ح د في خير أ و يساويه فيه ل أ ن ه يحب أ ن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم ه وهو م والإيمان المؤمنون خلاف ذلك ل يقتضي يشركه أن ك فيما أ ع ط ا ه الله من الخير من غير أ ن ينقص عليه منه شيء وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في ا ل أ ر ض ولا الفساد فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وروا ابن يريدون بإسناد جرير نظر فيه في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 روي عن الفضيل بن عياض في هذه ا ل آ ي ة قال لا يحب أ ن يكون نعله أ ج و د من نعل غيره ولا شراكه أ ج و د من شراك غيره وقد محمول وغيره العلو قيل قال أراد مجرد غيره المفسرين في هذه الآية العلو في على الفخرة على لا التجمل الأرض إن إذا أنه من هذا هذه أكرمة التكبر وقد ط سلطانها ل الشرف والمنزلة عند ذي سلطانها والفساد العمل بالمعاصي ب و عند ذي ورد ما يدل على أ ن ه لا ي أ س م من كره ان يفوقه من الناس أ ح د في الجمال فخرج ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله والحاكم في صحيحه من حديث ابن مسعود ابن الله عنه قال صحيحه حديث من في رضي عنه أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن م ر ا ر ة الرهاوي ف أ د ر ك ت ه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أ ح ب أ ح د ا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو من البغي؟ فقال لا ليس ذلك بالبغي هو من ولكن البغي من بطر أ و قال سفه الحق وغمص الناس وخرج أ ب و داود من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه وفي حديثه الكبر بدل البغي فنفى أ ن تكون كراهته ل أ ن يفوقه أ ح د في الجمال بغيا أ و كبرا وفسر الكبر والبغي ببطر الحق وهو التكبر عليه والامتناع من قبوله كبرا إ ذ ا خالف هواه ومن هنا قال بعض السلف كان يحبه أ و لا يحبه فهو متواضع ومن أ ب ى قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر وغمص الناس هو احتقارهم وازدراؤهم وذلك وإلى وفي يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال النقص الجملة بعين غيره بعين من فينبغي للمؤمن أ ن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ف إ ن ر أ ى في أ خ ي ه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إ ص ل اصلاحه ح ه قال ا ل بعض ا ح ي ن من ل ل أهل ل س ف ا م ب ة ل ل نظروا بنور الله وعطفوا الله معاص الله على أهل م قال ت و أ ع م ا ه عليهم م وعطفوا ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم و أ ش ف ق و ا على أ ب د ا ن ه م من النار لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه و إ ن ر أ ى في غيره ف ض ي ل ة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها ف إ ن كانت تلك ا ل ف ض ي ل ة د ي ن ي ة كان حسنا وقد وسلم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه م ن ز ل ة ا ل ش ه ا د ة وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إ ل ا ف ث ن ت ي ن رجل آ ت ا ه الله مالا فهو ينفقه آ ن ا ء الليل و آ ن ا ء النهار ورجل آ ت ا ه الله ا ل ق ر آ ن فهو ي ق ر أ ه آ ن ا ء الليل و آ ن ا ء النهار وقال في الذي ر أ ى من ينفق ماله في ط ا ع ة الله فقال لو أ ن لي مالا لفعلت فيه كما فعل فهما في ا ل أ ج ر سواء و إ ن كانت د ن ي و ي ة فلا خير في تمنيها كما قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إ ن ه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آ م ن وعمل صالحا و أ م ا قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فقد فسر ذلك بالحسد وهو تمني الرجل نفس ما أ ع ط ي أ خ و ه من أ ه ل ومال و أ ن ينتقل ذلك إ ل ي ه وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعا أ و قدرا كتمني النساء أن يكون رجالا أو يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل ا ل د ي ن ي ة كالجهاد و ا ل د ن ي و ي ة كالميراث والعقل و ا ل ش ه ا د ة ونحو ذلك وقيل إ ن ا ل آ ي ة تشمل ذلك كله ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أ ن يحزن لفوات الفضائل ا ل د ي ن ي ة ولهذا أ م ر أ ن ينظر في فوقه الدين إلى من فوقه و أ ن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولا يكره أ ن أ ح د ا يشاركه في ذلك بل يحب للناس كلهم ا ل م ن ا ف س ة فيه ويحثهم على ذلك وهو من تمام أ د ا ء ن ص ي ح ة ل ل إ خ و ا ن قال الفضيل إ ن كنت تحب أ ن يكون الناس مثلك فما أ د ي ت ا ل ن ص ي ح ة لربك كيف و أ ن ت تحب أ ن يكونوا دونك يشير النصيحة يحب يكونوا عالية رفيعة في النصح وليس ودرجة إلى لهم منزلة النصح ذلك أن أداء أن أن بواجب فوقه وهذه و إ ن م ا ا ل م أ م و ر به في الشرع أ ن يحب أ ن ي ك و ن مثله ومع هذا ف إ ذ ا فاقه أ ح د في ف ض ي ل ة د ي ن ي ة اجتهد على لحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين لا حسدا لهم على ما آ ت ا ه م الله بل م ن ا ف س ة لهم وغبطه وحزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين وينبغي للمؤمن ان لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العاليه ة فيستفيد نفيسين امرين ت بذلك ل ا ج ا الفضائل والازدياد منها والنظر الى النقص د في نفسه بعين、النقص. وينشأ طلب من هذا أ ن يكونوا ح ب للمؤمنين أن ي خيرا منه ل أ ن ه لا يرضى لهم أ ن يكونوا على مثل حاله كما أ ن ه لا يرضى لنفسه بما هي عليه بل هو يجتهد في إ ص ل ا ح ه ا وقد واسع أبوك قال محمد بن واسع لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله فمن كان مثله لا فمن بن عن نفسه كثر في يرضى فكيف يحب للمسلمين أ ن يكونوا مثله مع نصحه لهم بل هو يحب للمسلمين أ ن يكونوا خيرا منه ويحب لنفسه أ ن يكون خيرا مما هو عليه و إ ن علم المرء أ ن الله قد خصه على غيره بفضل ف أ خ ب ر به ل م ص ل ح ة د ي ن ي ة وكان إ خ ب ا ر ه على وجه التحدث بالنعم ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائزا فقد قال ابن مسعود ما أ ع ل م أ ح د ا أ ع ل م بكتاب الله مني ولا يمنع هذا أ ن يحب للناس أ ن يشاركوه فيما خصه الله به فقد قال ابن عباس إني من الآية لأمر على الآية من كتاب الله؟ كتاب ف أ و د أ ن الناس كلهم يعملون منها ما أ ع ل م وقال الشافعي وددت أ ن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إ ل ي منه شيء وكان ع ت ب ة الغلام إ ذ ا أ ر ا د أ ن يفطر يقول لبعض إ خ و ا ن ه المطلعين على أ ع م ا ل ه أ خ ر ج إ ل ي ماء او تمرات افطر عليها ليكون لك مثل